مثل الجة التي و المتكون تجرم تحت الأ مثل الجتي و المتكون تجرم تحتها أن أكل هذا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ, النار وعقب الكافرين النار